بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين خلاصه ما نقلناه عن الشيخ الخنداري رحمه الله تقريرا بحثي أستاذي الشيخ النائمي هي أن العقود الاذنيه لا يشترط فيها الاتصال بين الإيجاب والأقود لأنه لا هي عقود أفلان حتى يشترط فيها الاتصال بين الإجاب والقبول ولا يوجد فيها خلع ولبس. ويتضح مقصودا من خلع ولبس ما سنقول أقول الله من أنه يعني الخلع من طرف واللبس من طرف اخر قد هما مثلا ها أنا أخلع من رغبتي علاقتي بهذا المال والقابل يلبس هذه العلاقة وبالعكس القابل يخلق مثلا علاقته بالثمن وأنا ألبس هذا مقصود خلع ولبس هذا يقول لا فلا توجد بلا مشكلة فأنه عقد والعقد شيء موحد من الإجابة والقبول مركب من الإجابة والقبول وهو شيء موحد ولا فيه خلع ولابس إذن ما المشكلة؟ لا يشرب الاتصال أو ال حريكون أما العقود. العهديه والتي هي معارضية كالإجار والبيع أو بحكم المعاوضه كالنكاح بعتبر أن النكاح ليس معارضيا لا تنهم بحكم المعاوضه كأنما نفس الزوج والزوجة خاضر بينهما مثلاً العلاقة التي موجودة أو شيئاً من هذا القبيل. عندئذ هنا يجب الـ الـ الـ الموالات فيه لسببين. أولا عقد عقد ولو شيء موحد مركب من الإجابة والقبول فلا بد من حفظ الاتصال من حفظ الموالات حفاظا على وحدته ثانيا هناك خلع ولبس الخلع من طرف واللبس من طرف اخر فلو خلعت أنا من رقبتي العلاقة الموجودة ثم بعد عشر ساعات ذاك لبس خلال هالعشر ساعات العلاقة أين وقفت أين وقفت وكأنما رحمه الله يتكلم عن مثلا أفض تبدل المكان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 فكانما العلاقه في توا كانت مصالحه انه انا خلعتها والثاني لم يلبسها اذا اين صارت هذه العلاقه هذا دليلا ويقول رحمه الله انه فيما ترى من المضايا المعاطاتية التي في ظاهر الحال يقع الفصل بين إيجابها وقبولها في الحقيقة ما يوجد فصل إنما فعل موجب ما انتهى إلا حينما وصل التعاطي متى يكون في آخر لحظه حينما يصل الى القابل تماما كهذا يد الليزر من المشرق يد طويلة تسعط وتنيل العين من المشتري او من القابل، ف... وأما العقود التي ليست معاضية. فهناك يقول مشكلة الخلع واللبس ما موجودة المشكلة الثانية والبولا ما في أي رقم تنظر ما موجود لأنه أنا مع الواحد في في الهبة مثلًا في, في الهبة معروض ما أنا ما أخلع مفرض الخلع واللبس من شخصين خلون من طرف. ولكن طرف فيقول انا الواهب ما اخلع الملكيه من رغبتي الملكيه بقيه بقيه الى ان ذاك القابل يقبل لان الهبه مثلا افرض قوامها بقبول المتهب ما لم يقبل المتهب هذا ما يخرج من ملكي لأنه ما كان يكون معارضة بين كتابي وبين ماليند حتى يكون بكلمة بيخطوب خلحت من ما موكجهي وإنما الهبتة ثمه بأخذ الموهوب له أو بقبض الموهوب له فقط إباح التصرف عندما يبدو أبحت له أن يملك كان المعنى له ان يملك عفوا ابحث له ان يملك خبز ما ما ملك وما ملك مو ابحث التفاضل الخيري ابحث له ان يملك بهذا المعنى اذا تخوب ابحث له ان يملك اذا ما ملكه انا ما خلعت من نفسي شيء اذا ملك ان خلعت انا ولكن بال... أنه من يكون هناك من فلا يوجد أه... أه بين يكون هناك يكون هناك يكون تقارن على يكون هناك من يكون يبقى من العقد على كل يكون هناك من يقول قبلت هذا عقد هناك من يكون هناك من يكون هناك من على الاجمال خلاصه كلام الشيخ ما ينقله الشيخ الخنساري قلنا بالامس ان هذا الكلام فيه نقاط من الراحل امس ما قدرنا ان نستوعب النقاط باعتبار ضيق الوقت الذي كان النقاط ما يلي انا اذكرها تقريبا بكاملها, بكاملها إن شاء الله والتي أشار إلى بعضها السيد الخوي رحمه الله على ما سوف يأتي إن شاء الله حينما نتحدث عن كلام السيد الخوي نقاط الضعف ما يلي اولا لا بحمى قيل أنه لو انني خلعت العلاقه الموجوده بيني وبين المال وزيد لم يلبثها إذن العلاقه وين صارت ولدت بين الارض والسماء معلقه ما ممكن هذا كلام لنا هذا كلام في ان جسم الجسم من مكان ينتقل من مكان الى مكان معقول أنه يقول الانتقال ما ممكن إلا أن يخرج من مكان ويصل في مكان آخر لأنه جسم مكاني ما يبقى بلا مكان لكن العلاقة لأي هي إلا قضية شيء اعتبار لا أكثر ولا آخر فهذا البيان ما يناسب القضايا الاعتباريه من قبل و تبدل المغاوره و التي هي كلها اعتباري ثانيا لو كان يستحيل بقاء الاق ما بين الارض والسماء فهذا المشكله العقليه لو كانت الموالات متحلها الموالات متحل المشكلة العقلية بذلك لأنه على كل حال لا بد من فصل ولو آم الموالات خمة الفصل الموالات تقرب القبول من الإيجاب تقرب أفوص هناك بينهما آم و المشكلة هالشكل اذا عقلية هي و خب في ذاك الان وين صارت العلاقة في ذاك الان ثالثا أصلا أخذوا خلعوا من جانب أحدهما واخذ اللبس من جانب اخر هذا من اللي ما من هناك خلع من قبل الموجب صح وهناك لبس من قبل القابل صح أخذته وبلغ بالعكس خلع من قبل القابل ولبس من قبل الموجب أنت تأخذ في حسابك الخلق من الموجب واللبس من القابل فتقول العلاقة صارت معلقة بين الارض والسماء او بالعكس الخلق من القابل واللبس من الموجب فتقول انه ولت علاقة معلقة بين الارض والسماء كيف تحسب الحساب ما مائك؟ نحن هكذا نحسب الحصر نقول هذا الخلع واللبس اللذان هما اعتباريان كما قلنا هذا الخلع واللبس تارة نلحظه في عالم اعتبار الموجب وأخرى نلحظه في عالم اعتبار القابل فشاله تعالى في عالم اعتبار الشارع في عالم اعتبار الشريعه لو لاحظناه في عالم اعتبار الموجب فالخدع واللبس اصلا مقترنان حتى فاصلان ما موجود في عالم اعتبار فالموجب حينما يقول بعتو في نفس اللحظة التي اعتبر ولو في عالم الاعتبار قلنا عالم الاعتبار اصلا هل ابحث متجيبين قال انت نزلنا كبير على أبحاث في عالم اعتبار الموجب أنا حينما قلت بعتك في عالم اعتباري خلعت الملكية أنا فخلعت الملكية وليس من, من شخص ورصاً أنا, أنا البارع لم تسمم من شخصاً أنا خلعت الملكية من رغبتي وألبستها لرغبة القابلة وحتى فاصل آن ممود هذا في عالم اعتباري أنا كذلك في عالم اعتبار القابل حينما قابلت بيلتو خلع الملكية من رقبتي انا البائع ولبستها في أنه في عالم اعتبار الموجب ان هو ان القبول في عالم اعتبار العفن في عالم اعتبار القابل أنه أنه القبول. وفي عالم اعتبار الموجب هم آنه القبول وفي عالمنا اعتبار الشريعه طيبان في آن واحد آنه وآنه آنه تماميته القبول ما لم يتم القبول اكل الشريعه لا خلعتني ولا لبست شخصا ولا البست شخصا اخر انما يتماميه القبول هم في آن واحد ويتم الخلع واللبس هذا مثال رابعا معنى انه هذا في باب في المعاطات من اماكن المعيد معنى أنه هذا كأنما عنده يد طول من الشرق المغرب وإنما تم الإيجاب إصاله إلى القابل ولو طال سنة بإصاله إلى القابل تم الإيجاب كأنما فعله فعل طويل الأمد ميتم الا إلا في آخره فهم ترى ترى من كلامه. خيالي ومن دي في الكلمات هل كانت حقا من تصويرات الشيخ النائي أو, أو لا فهمت للشيخ الخنساري أحمد الله عليه حينما نقايس بين الكتابين بين كتاب الشيخ الناري عفوا بين كتاب الشيخ الخنساري وبين كتاب الشيخ الآمني وكلاهما معا تقرير تقريران لأستاذ لبحث أستاذ واحد حينما نقايس بينهما سالهت جون تفصيل كلام الشيخ العاملي حول كتابه أنا ابين الفوارق الرئيسيه الموجوده بين الكتابين والتي هي في ظاهر الحال واحد من يقرا الكتابين يرى ان احد التعبيرين قوى من التعبير الاخر لكن بالتجيئه والتحليل والالتفاة الى الفوارق يكون من الواضح جدا ان المفوارق جاذية وعميقة وليس اشهر صاير بين الكتابين وقرراني بحثا واحدا انا ما عاد فيه نرى هذا الشيء بين تقرير عدس السيد الخوئم والقصول خب نو نجري ان اجري التقريرات كان مرتبط بدوره تقريب الشيخ القاظمي كان مرتبط بجورة أخرى ويمكن أن يكون هناك فرق جوهرية يو يوما لكن هذا اسم صواري أنا ما الفوارق ما يلي: أولاً أصلاً لا يوجد عين ولا أثر من مسألة أن الإيجاب في مثل الهدايا المرسلة من الأماكن البعيدة تأخر الى حين الوصول الى مهدى إليه كاليد الطويلة اللي من المشفق تريد وتعطي شيئا إلي اللي أنا قاعد في المغرب هيك حتى أصلاً موجود، في كلام الشكل العاملي. هذا جان هذا لو كان مجرد كلام ليس تحتوي شيء نقول مو مشكلة يعني ليست ليست الميدان كلون اه اه يسجل عين عبقة التسجيل الك الكتابتهما لم يكن عن طريق المسجل الصوتي اليوم معمول فكل الأفراد يأخذ المسجل يسجل من ال من الآلة الصوتية حتى نقول بيش العبائر اختلفت لكن المهيد هذه العبارة تحت هذا العبارة تحتها معنى مغزن فهذا اهناك ممرت هذه من ناحيه من ناحية اخرى الخلع واللبس لم يفرض لشخص في كتاب الشيخ العاموني اصلا لم يفرض لشخص ورضى لشخص واحد يعني الضايع عند خلع ولبس والمشتريهم عند خلع ولبس ولهذا لم يقع في مسألة أن بقاء العلق مخلوع من طرف وغير ملبوس من طرف آخر حتى يقع في مسألة بقاء العلق بلا محل. يتشي أصلاً ما كوسكت في كلام راك. وإنما الشيخ الأملي هكذا يقول يقول أنا خلعته وأنا ألبسته ماكو مشكلة من بقى العلق ما هذا ما يذكره أنا خلعته وأنا ألبسته حين إذن خل خلي ولبسي عمل واحد فكيف أنه في العقد اللفظي نقول شيء واحد فلا بد من موالاة لأنه وحدة عرفية موجودة هل وحدة العرفية في الخلق واللبس هم موجودة يعني هو يصرف رحمه الله لاحظوا الكتاب يصرف يقول احنا ابن السبب ومسبب يعني كأنما التقريبين المشكلتين كأنما وجهان لعمله واحدة وجهان لعملة واحدة الشيء الواحد ما دام شيء واحد موحد ما ينفصل أحدهما عن الآخر أو ما يبتعد أحدهما عن الآخر. ما دعمه ما شيء الموحد فكما نقول طالثا نتكلم في السبب أصلا هو هي شكل لفضل الله رحمة الله علينا وعدنا سبب وعدنا مثبت في السبب السبب هو الإجابة القبول هذا يعني عمل واحد مركب وإن كان متدرج مركب فلا بد من الموالات. بعدين نجي إلى الخلع واللبس. الخلع واللبس يقول هو المسبب. يعني الشيء الباطن. المسبب هم عمل واحد. فلا بد من أن يكون هناك فيه موالات حفاظا على بحث العمل. هذا كلامه. يخلع أعماله بل فرض الخلعة واللبس بل فرض الخلعة واللبس لشخص واحد يخلع من نفسه من كية أحد المالين ويلبس من كية الآخر وقال أن هذا بحاجة إلى الموالات العرفية والاتصال العرفي كما كان الإجابة القبول بحاجة إلى الموالات والاتصال العرفي en dat je een halve hoed hebt, de gaat een halve hoed hebben, je een halve hoed hebben. Je hebt een een halve hoed. Je een halve een موجود هذا كلام لأنه لا يلبس ملكية أخرى لعدم المعارضة يعني ونحن نعلم ان وإن كنا لم ندرك الشيخ النميري الرضي عنه لكننا ادركنا لكننا تركنا فطاحل والسيد الخوي رحمه الله والسيد الشهرود رحمه الله ولهذا نحن على, على مقربة من زمان الشيخ النائم ونعلم علم أن الشيخ النائم لم يدرس كتاب المكاسب إلا مرة واحدة بس كما يدل على ذلك على أنه لم يدرس كتاب المكاسب إلا مرة واحدة يدل, يدل على ذلك كلام تلميذه الشيخ الآملي في مقدمة كتابه الشيخ الآملي عنده المقدمه لكتابي لكتابه الكتاب الذي هو تقرير لدرس استاذه قبل أن يبدأ ببيان في التلوس مقدمة مختصرة صفحة لصفحتين في أول كده ويقول هناك يقول ولقد قال الأستاذ يعني الشيخ النائي قدة سجوه عند شروعه فيها يعني في بحر المكاسب قال لجب جاءوا بجوابت كلام مدتي شكر الله مساعده جميل قال شنو تعبير الشيخ نايني فقلم لن المكاسب فاني رجل مقبوض كلام معلوم من قبلكم تعلموا بعدا نيجي من المكاسب فاني رجل مقبوض ولعمر الشيخ الشيخ طبعاً بعد فاصل من الكلام أنا خاطف رجعوا على تلهم يقول ولا عمري لقد أجاد في ما أفاد يعني في قوله تعلم من المكاسب إني رجل مقبوض هذا من جيل قال وإذا بعدها ما مدرّ لا قبل لا قبل هذا مدرس لو كان قبل هذا مدرّ مدرس ما كان يقول تعلم من المكاسب إني رجل مقبوض ولا بعده بعد درس لأن لو كان بعده درس لما قال الشيخ الآملي ولا عملي لقد أجادتي ما أفادي عني في قولي تعلموا من المكاثر فإني ذجل المقبول على كل حالة بعد ذلك يجب أن نبدأ بكلام السيد الخوئي رحمه الله وأنا أنقله من التنقيح يعني السيد الخوئي هذا كلام موجود هم في ما كتبه السيد علي الشهرودي رحمه الله والد السيد محمود الهاشم هم هناك موجود وهم موجود في ما كتبه الشيخ التوحيدي رحمه الله وهم موجود في التنغيث وأنا كلهم ثلاثة موجودة موجودة عندي ما كدعي سأل من ننغل من كل واحد واحد أو إذا أكفار ستنزلية في الطوارئ وما أن نتعرض بذلك أنا أكتفي بما هو موجود في التنغيث ومخصوصا أن التنغيث أخيرا طبعا طبعا حسنا من قبل فذول اللي يطبقون دولة دروس القئيمة لهذا بإمكانكم جميعا أن تحصلوا عليه وتطالعوه حتى نبحثه يوم الثانيين طبعا غدا تعطي باعتبار ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ميلاد الإمام الصلاة والسلام عليهم فبعد غد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته